وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنوا عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام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 نموس وسوسه كما اعتدنا نؤتم صفنا الله, أكبر الله أكبر, الله أكبر, اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا الأثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله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 فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 شائق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونلّيه ما تولّى نلّيه ما تولّى ونصله جهنم وسائر المصيرات الله يا الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله لا يغفر أنه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 وَإِنْ يَدَعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهِ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا وَلَوْ ضِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرًا فَلَيُبَدَّلَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا أرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلون جناتا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وحد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله من الله لمن حمدت ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.